إذا كان من أهم أركان الزواج الإيجاب والقبول فكيف يصح زواج الأخرس؟ قال العلماء القادر على الكلام لا يصح عقد زواجه بالكتابة فقط ولا بالإشارة وحدها أما العاجز عن الكلام فإن كان لا يحسن الكتابة ينعقد الزواج بالإشارة المعروفة لأنه لا سبيل إلى التعبير عن إرادته إلا بها أما إن كان يحسن الكتابة ولا يحسن الكلام فعند أبي حنيفة روايتان الأولى يصح العقد لأن المقصود معرفة الغرض بأي وسيلة ويستوي في ذلك الإشارة والكتابة والرواية الثانية لا يصح العقد بالاشاره ولا بد من الكتابة ما دام يستطيع الكتابه والله اعلم